بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمده على من يشاء من عباده علي من يشاء من عباده أن أنذر أن أنذر أنه لا إله إلا أنا خدقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشترون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكنون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون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 وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أزل من السماء ماء لكم منه شراب لكم منه شراب و منه شجر فيه تسمون يُبْتُ لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب ومن كل الثمرات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 لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرج منه حليّ وتستخرج منه حليّ تلبسونها وترفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير أحياء وما يشعرون ايانا يبعثون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 ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركاء الذين كنتم أين شركاء فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء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 وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسانة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين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 الذين توفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون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 انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له ان نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لهم بوأن انهم في الدنيا حسنه ولا اجر الاخره اكبر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 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ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 أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله يتفيئ ظلاله على اليمن والشمال إلّا سجدا لله سجدا لله وهم داخلون وللله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون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 ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّعَمَ مَا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ويجعلون لله البنات سبحانه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 لا جرما أن لهم النار وأنهم مفرطون تَاللَّهِ لَقَد أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّنْهُمْ قَبِيلِكَ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 وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا أَنفَأَحِيَّ فَأَحْيَاهِ فأحيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةٌ نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِهُ وَدَمِ الْبَنَاءِ وَدَمِ الْبَنَانِ خَالِصٌ سَائِغٌ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 وأوحى ربك إلى النحل أن يتخذ من الجبال بيوتاً أن يتخذ من الجبال بيوته ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم كل من كل الثمرات فسلك سبل ربك دلولا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 وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِير وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنْ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِنْدَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصل أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير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 تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأبالها وأشعارها أثاثا أثاثا ومتى عن إلى حين؟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 وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْنًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ولا تكونوا كالاتي نقضت غزلهن من بعد قوه ان كاثات تتخذون تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به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 ولا تسألون نعم ما كنتم تعملون ولا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم فتزلقتم بعد ثبوتها وتذوق السوء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 فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 قلنا أزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا واهدوا وبشروا للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر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 إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما شرح بالكفر صدر فعليهم فعليهم غضب من الله وله عذاب عظيم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 كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله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 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلان وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون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 ان ابراهيم كان امه قانيتا لله حنيفا حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه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 124. 125. 126. 127. 128. 129. 129. 120. 121. 121. 122. 122. 132. 133. 143. 144. 155. 156. 157. 157. 157.